اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين <تصفيق> قال عليه السلام بصل ويخير مالك عبد جناء ما لا بين تسليمه للرق أو كل الأرش هذا جن العبد جناء ما تجب القصاص قبل رزم الأرش ثم يسلمه يسترك والله يتبع عن هالأرش يهلاً. يهلاً. يهلاً. هذا دي أشياء الله. ها؟ واناك التلحم. واناك التلحم. هادي ما يرزم فيها لا. هادي فوق المرحة. من قطعك, قطعك اللحم. لا اللحم لدي تقطع اللحم تقطع اللحم ولا تصلى مع لما العظم. وفي <تصفيق> القصاص يسلمه ويخيل المقتص إذا مثلا قد قنات قنات قبل القصاص يسلم العبد المجني عليه الولي المجني عليه وهو بالخيار بديه إيه إسترقى بديه إسترقى, استرقى بديه القصاص عليه فارح وانا حين العبد المجني على العمار الشيء. عمل العمار الشيء. عمل العمار الشيء. ما يجريه بصاص الله. نحن ما يجوه ما بلاش تسنك قويل. لعبه لعبه. ها? عرفنا لها. من هي. يعبه ما يجوزه. ونه على فرض ما تشعر. راجعه الارج. الى رينا اه الله. ما يجدو حاني عليه. ما احكد عليه حين يجوزه. هو جاز له. بديه يستلبكه. بديه انه ينخذ فيها. لان تعددوا سلموا عليه سلموا على ثلاثه يسلم يسلم سلم او اربعه فيسلم سلم عليهم بعضه بحصته من لم يعفو والله يسلمها للي اللي ما عفا بعض بعضه اللي ما بقي واحد ولا اثنين يسلمها لبعض او بعضه عليه عفو اشترك هو يشترك مع عند الشركه جاوب باب يسلم الله بس على بس بس ربك انتبه باحتاج عندك كل الماده كويس جاوب جام ثلاثه هذا السابع ما هو ثلاثه ابرا ما في ثلاثه واحد لا لا لا لا لا, لا. جام الثلاث اخوه مثلا ثلاثه ابوهم لا ابو الثلاثه كتل ابوهم عطى واحد منهم إذا من اه اذا يسلمنا الباقي ثلاثه وقال الثلاثه اه على سلاميمه جاي ايد اي كيا كل كل واحد كل واحد يستعد واحد يستعد ثلاثه بسم الله اذاهم <سؤال> مرض عند اي <حجر> واحد وسام الله عن الجواد صلى الله مشتركين تعددوا <سؤال> <تصفح> 15 بلاش واحد قتل قدره اه قتل قدره لا قتل واحد ما بلد قتل اثنين ذاك الاول قتل اثنين واحد عفاف واحد يسلم اهل الحين لو فيه بدهم يبصوا بدهم ياه اه لكن اذا عفا واحد منهم يسلم للثاني رانا كتستحقل القصاص هنا الاول اه الثاني اه بلا حصص لا بس ثلاثه اخوا قد طلبوهم واحد عاف منه خلص اثنين عفو وبقي واحد فاذا بقي فالعبد له فالعبد يسلم الثلاثه سلمها وسلمها ايوه سلم العبد سلم العبد كله بحصة بحصة لا خلاص او بعضه او بعضه بحصة من لم يعفو والله إذاهي قلنا على فتقزة بعض رعب بعض بحصة دي ما عفا إذاه اندره ذا والله ادني انا اختركوا ديه عنده عبد كله في دها عنده كله هذا المسل قال الثلاثه الحين يجيبون 20 الف قالوا ايش لا لا ما تقسموا مثلا الحين احنا ثلاثه اخوه ثلاثه اخوه وعطى اثنين باقي واحد لا عطى لثلاثين ما بقي ثلاث يسلم ثلاث العب دلوقتي. راسي يعني وبس وش بنسوي بالسين اشترك هو يعني ايوه شو قال الا ام مولاد ومدبر الموعد بلا يستر كان اي بسقوط القصص اذا ما به قصاص يتعين الارش يدفعها <تصفيق> ات اذا هو سايه ولد ولا ولد دباب بشارتي ولا سيده لا يوه معسه لا يبعهم انا وهو على سيدهما الى قيمتهما ارشدنا اياه تكون على سيد المؤثر وام الولد ماشي دير ثم في رقبتك ما غير ثم في رقبتها ليش المدبر. بعد شو هالك الجنوا عزيز عليها هذه هذه ما المدب اللي ما هو كاتب هذا ما بده مكاتب ما بدك تعدق منها ولا شيء عاد عبد خالص هذاك متجنله اه ماشي بس هذا دليل واداش من دوله زين ما في رقبه هذا على ثم في رقبتيهما ثم رقب. لا رقب. الى قيمتهما ثم في رقبتهم رقبه رقب المدبر لا زاد ما زاد عقلها هه هذه يزيد على قيمته ها وهذه ايش يا على السيد قال انه مذهب نفيد المذهب في ما هو في رقبتها المدبرني رقبتها علي ديما يعني ما زاد ما زاد فيد المذهب ما يعتد هذه منه يعتد واجعت برقبتها ولا فيد يستين <تصفيق> بعد لا كلمه ايوه ما ما تهر ما بلاكه ما عاد ما عاد عنده ولد رجعت قه الساع الساع لا بيسب هذا الدباب اذاه بره قبه ما في نسبه فيها لا لا قال المذهب المذهب المذهب في ذمته اي ما بلا مبلغ ولا شيء ما قصدته قال ما امامو يشتي بلدان المذهب ان في ذمته هو لا هو ال كما ما باعد اقوم باعد ارجع نعمل اسهبنا قال ارجع لي مزول يا خير السيد فيني لك ابنه ما يغني ما دم ما يرجع يرجع ادي هاتات الله والله مو زين إنه يحقق عدا مدبر ما هو بدأ مات خلاص ما عدا مدبر بدو حر إيشتي دي باقي فيدي رقبة دي وإنه يتبع بديك بالي مرة يسري بيسري ما قلنا مابلاء قلنا إنه, إنه ما هو ما مدبر بعد ما يحب الأنش بقع بي بقع بي يحب السيدة يحب السيدة لما قيمتها مدي بها الزب من يكون بالرقبة لكن أم الولد مع السابر ما بلا يكون في دمتها المذهب قالوا هنا في دمتها ما دامنا محصر عيدنا لحظة بيعا سواء رقبتها ولا دمتها لا حي كانتما بيرقبتها لا المذهب انها ما يكون بيرقبتها يكون في دمتها ما مشاهد انه هنا عدد يلزم يعني ما يلزم هلا بعد العدد فيما عسر بيعا هاي كان المعصر دا قال كلمه قرى يا سيد فما قال لي بقى ديعه ده في القيمه فقط ثم الولد ده هو 28 بعد ما ما صارت التغريده ها هي 16 9 9 9 وانا بعتقد 9 4 7 ها بعتقد هين <تصفيق> لا ما قد عاتل مش عالش نشغلوها. يشغلوها. يشغلوها. خلص, دي خلص دي عليها. لا خلص عليها. خلص دي. دي دي دي ما. ما لا يريز موها تشتغل لما تكمل. مبلع قدر قيمة. هاوا قدر. قدر, قدر, قدر. ها ولا تتعددوا بتعدد الجنايات كمي كمي يا سيدي يعني ما بتعددوا قيمة ما جناب جناب جناب على, ال... على السيد يتبعات قيمة واحدة ما هو لكل واحد قيمة مش كأن السيد بيأكلوا حاجة بلعب الدنيا بس لا بس لا لا بيأكلوا هلاي في رقبة يعني ما, ما... ما يختار العبد ده هو بخط انتوا ايش قاعدين؟ يا يا كبه احكي يلا السيد ونحن قاعدين ندور هاي الدعاء بس يمه انا داعم لكل بعين معي في الشارع قاعدين انو اصلا اختار انا حد له لا قيمه اه بس فين هو يسموه زياده كل ولا ما نختار نسام من نختار اختار ايوه فلو الله يسلمك اي زمن لاقي مدى عم تسلم لو بسلم ما نختار لا نلاقي نختار ما خيف عليه في وسط الدار والله يتمع معاه صلعه ما واضح حره ازرق عندي وجع خاطي فيك هذا الامر يتخلل التسليم اذا مثلا جنع على واحد جنايه وسلم سلام عارفه ورجع راهقني على واحد ثاني بيرز منسلق قيمته هذه هذه المره ما يلك خلى له هيك التسريب اه الشيف قاعد <تصفيق> سعيد يا ابو العاني يا هو ابراني بابرا العبد اذا ابروا العبد بدا العبد والسيد السيد وحدهم. اه. اذا ابرأ والسيد ما ابرأ العبد. ابرأ الان. اه? اه? اه? اه? اه? اذا اكتب منه في حلات ما يبرأ. اذا مدلا قدت التزم بهتها الخلاص قدوا حاليا. اذا ادعوها اذا انت حلات. انا مدلا. باشتي بالاول ان هذه هدي... يلا وحده هو لا يبرئ الا آه. الا إذا كان بعد الالتزام فانه يبرئوا الزجار ما بلا يبرئ على عده بعد الالتزام على يبرئ على الارش اه السيد احنا برافه كان بينه وبين رفي بس اه لما على الارش ما عبد يعني سامحوا السيد وعلى السيد بدي الالتزام به وسامحوا يعني سامحه خلاص فإذاً بينه وبين ربين هيك. تسامح منهم من العبد. فالجناية. أما في نسالة. في نسالة عرش ما عب الشيك بس قد. ما خوش عدي سامح بي. إذا كان خطأ ما على الشيك. بيهد. ما عدي فروري يسامح إلا هو خطأ. عبد ولا خطأ. إذا كان خطأ ما عدي ذروري. ما يجيب للأرش ما احنا فالمو يجيب للقصة. حقا. فجل ولا العمد بيها. بس دي اما ما يدخل. إذا كان الخطأ. لا بين الرب ولا هم عدد ولا السابر يطالب ولا يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله إذا قدوا مكاتب الجناء عليه عبد لا سابر القصص بيننا لكن إذا هو حره؟ ولا مثلا يوم كاتب إنه يجب ده بعضه <يش يمكن دوا واه؟ متحد> قال الله ميزه على العبيد لا أدى أبد الله للحر قال إلا حر أو مذنه بصاعدة مثلا إذا كنت من ذيها ثلاث وذيها ثلاث في القصاص بينهم جارية وإذا أتق من ذيها أكثر من ذيها ثلاث إذا كنت أتق من ذيها أرجات أتق من ذيها من ذيها لا العكس قال مثله مثله فصاعدا المقتول اكثر جنس من, من لا لا عدد من نصف لا الم ما هو اقل لا. او منال العقل لا اذا مثلا اذا جا القاتل المقتول لا المقتول اكثر اه تصاعد القاتل لا الصعال قاتل الم قاتل عبد الحر ومكاتل ولا؟ الشيء لا بد ان يقوم به زيادة ولا تساوي؟ لان عندي ان فاعدات الراحة اه؟ ايه المكتود ومكتس لا فا المكتود ايه المكتود في قاتل فا ما بعد السابر لا. اذا به زيادة في القاتل يوجد وفوقها ارفع منك لا. ما السابر بسابر مثل ما بنقول الحر لا يقتص من العبد ولا؟ ليش؟ لأن به زيادة في القاتل على المكتول ولا؟ باذاชาวو يا محاسبه كلهم بدعتك منهم نص ويقتسمون فاذا كان القاتل بدعتك من ثلاثه اربع ثلاث ما بلاي نص فاذا لا يقتسم ليش المرحو لا لا ولا لا الفر ما يقتسم المقاتب يعني ما يقسمون معه لا ماشي فا لا يقتسم منه نفسه لا لا لا 중... لا <مثل> الحر لا يقتل هدو <حسن> الحر اه ناس قالوا الحر لا من كاتب اه اذا really كدون بل <مثل> <carl>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 هلا سويت من كسبه اذا به مخاطر ولازم عليها ارش ولا يقولوا على السيد يهبوا من المال قديبي يتكسر ويقدموا, ويقدموا ما طلب ويقدموا ما طلب سواء كان من مال الله الا والمنذابه هذه كانت بتصعد على هذا كده بتكاله بسيده وقام ايش يجي يجي ناس بدل ما يطلبه منها من الاول ايش يقدم له والمنذابه والمنذابه يعني بيجي بعضها على زيدها بعضها عيده بعضها على زيدها بعضها لا هذا الشيء لازم معكس السيد لا هي مع بعضها على زيدها بعضها ما عندها اسحر جمع معكس بعض الكسف ولا ما قد دفع شيء لا قد قد كاتب ها من هيني كاتبه بده يملك درست هذا ما بيملك هذا ما بيملك شيء من هيني كاتبه بده يملك فاذا كسبه لا يسلم له خلص سيول ما ذهبنا ان الجنايه التقديم لانهم طالب بها طيب ما هو طالبها لا لا شديدنا ما هو مطالب في كل وقت يعني لو مثلا كاتب السيدة وراح يشتغل وحصل ظلط ما هو واجب عليه يدفع هذيك السيدة ايه أي لكن هم ما هو مطالب ايه لكن ما هو مطالبه ايه ما قال هلالي شيء ظلط لا لا لا لا لا ادين من عندها ادين انتين انت من انت لكن اذا طولتين جاء وقدوا واجب ادين مشي ان هو واجبه لك ان تنبالب به في كل من حين تفعل ولو ما قلقه مش عبا يقول اي جناية مش عبا هو يجندي ما المذهب قال المذهب ان يقدم دين الجناية بان المذهب يمبالب قال ولو بتقدم بلا بلا الا الا الا الا الالا لا لا يعني اتفقت الى ما دهي اكبر مذهب الطلبه طلب من الجامعه كلام بييزق اعلان تقدم فاينا عشره بيع لها بس بس بس كتب لا ايه يوباع كحروا لا يوباع بيجي بيع الرجاج والوقف يبتص من هو اه اذا هو العب من السبب. من كسبه. قال من كسبه. بالي فان ذلك قلت مادرة كماما. اش يعني من كسبه? اذا قدر ان هو موقوف على مسجد ولا على شيء يقوه يشتغل. نحن يقول ويتقرش على ويتقرش. قل ويتقرش. الله بنها الارف. اه لا ان يقوه يشتغل ويدفع. ينكسبه وامر القرينيه عليه لا يدار من اهلنا عليه سلام مصري يعني الخانل عظم المسجد حلب طلبه المسجد يعني اللي يبقى وليله وليا المسجد وليا البلد ما اختار الاتصال او ايش كيف بس برختار يعني مثلا يعني العقد الموضوع على المسجد الولي حق المسجد له يختار بالله يسلم العبد والله يا عرفت صح احنا احنا ممعنى. ممعنى. ممعنى. ممعنى. من جنايه على يعني بدينا <مصر> ولا ولا بس اللون وعليكم السلام اي من خير شيء ما نكرر لي زين الزهاره الزهاره نصار اشتي ازهار اشتي ازهار خالد ما قرر عشان اروح نص انا اقدر ارجع مخريب مساعدة ماذا تخبريني؟ أبي أبي ما قرران العبي لا أسابه لا علم فيها القرآن يدوين دبان خارق للعمل في الأسرائيل شيء ما ما يجيزوا بقرآن <تصفيق> ولا ما ما يجوز إنك تمسك كتاب واحد ويش ولا والله ولا احط لك سلام نسترد هذا منهم لا انا لا استره يا واحد يا مزعق له في ايش كتابه جوز والله ابعدوا من هذا الكلام ها اكتب اهل يا الله قد جيران هذا هذا اي مهله تمام ما هو راضي يا اخذ <تصفيق>